لا يزيد بوك لا حدود العنجيه لا تخلي طرفي والمنام من عداوة يا جمال اهل البداوه وهوا الضفاف الساحليه احمرار الوجه الدين وخد تظفيها النقاوه مثل ما بدر انكمل تحت العيون الساحره بين عيني والحلا في غيرك استار وغشاوه مال غيرك في عيوني يا عيوني جاذبيه كل هذا الكون عالم بلا شوفك في ضوا الحروف اللي بلا اسمك ما نسميها بجديه من خذني بالهداوه لا يزيد بك الا حتى حدود العنجيه لا تخلي ب طرفي وجهي من اعمق يا جمال اهل البداوه وهوا الضفاف الساحليه احمرار الوجهين وخد تظفيها النقاوه مثل ما بدر كمل تحت العيون الساحرية بين عيني والحلا في غيرك استار وغشاوه مال غيرك في عيوني يا عيوني جاذبية كل هذا الكون والعالم بلا شوفك فضاوة أول حروف اللي بل اسمك ما نسميها بجدية من هداه يا وجرحي منك لا تنساه داوه قبل ما يكون الخفوق في حبك الطاغي ضحيه يوم أنادي لك بصمت الحب بوجود الخلاوة قلبي المكسور من طول الجفا فرض علي يا مشقيني معكلة تنتقى سمها هالشقاوة لين تعرف ما جرى وتحس بالحساس فيه يا حبيبي يا غرامي يا ظنيني يا غناوه لا تخليني بقا انسان ومشاعر خليه دام فيك العطف واحساس الرخاء خل القساوه لا تخيرني ما بين البعد وحض ما فيك العطف وحساس الرخا خل القساوه لا تخيرني ما بين البعد وحوض المنيه اطوي صفحات العتب وافتح معي صفحه صفاوه يا غلا احمد لحمد دام هالدنيا مديه بالهداوه هي بعد عمري عليا بالهداوة مد لي كفك وصال وخذ معك روحي هديه بالهداوه هي دوا المشتاق خذني لا يزيد بكى لحد حدود العنجهية لا تخلي بين طرفي والمنام أكبر عداوة يا جماله للبداو والظفاف في